ترى انتهي ف ر ص ة إ ذ ا كنت تضيف معنا فأنت من أ ق د م ضيوب ك م اعضاء ر ف في لقام أقدم معك من ع أنت أ حياتك م العالم في الإسلامي اليوم المملكة منذ أن د من م ا ل ل عبدالله الله العالم رحمه كبار ل لنا على النقد ه ينظر وهو ل ي و دون ن لنا استثناب المسلمين بالتقدير العالم الإسلامي كله دون استثناء. بل العالم كله العالم جميعا في جميع العالم يبحثون عن علماء ل ا سؤال ع العلماء عندنا مجامع و الفتوى فتوى فتوى د الدائمة مقدمة ي ي في أحيانا ن اللجنة تنتظر اللجنة تحت س يطرح الناس اليوم في هذه ا ل أ ي ا م يستغربون كل اليوم يبحث عن فتوى ان ه العالم كله يبحث و م ي عن ا ل فتوى ا ل ل ج ن ة الدائمه ة فتوى تعرضوا أن ي ينشئت في الذي يبحثون هيئة بيننا في كبر ذلك كبر المبارك بلدنا البلد علماء عن علماء الوقت الناس داخل الآن من هنا هذا نحن فتوى نفجأ ل أ ن ا ل ل ج ن ة لا تقدر ويسخر بها خ ا ص ة خلال هذه ا ل أ ي ا م أ ن ا أ ت ك ل م ا ل آ ن هنا في البرنامج لما أ ص ب ح ن ا نراه واضحا ذبا عن أ ع ض ا ء قدموا خ د م ة للاسلام والمسلمين الناس يقدرونهم في الخارج وهم يجدون ا ل إ س ا ء ة من الداخل حتى ت ج ا و ز حدود الادب أ د ب ل ذلك الذي شيخ صالح بسم الله الرحمن الرحيم ت تغير و ج ي في شيخ ه ما بسم ق ي م من أمن ا ا قيل ة أساء الأدب هؤلاء الذين يتكلمون نعم عنه فتي أ ص ح الفاضي ل ف ي ان ي ك ن ه ا ل ى د ي ا س ل م ي ه ولكن ياتي المدارس و ل ي ك و ا عرسان ي ق ل ا ك عرسان يقول هناك ع ر س ا يقول هناك ع ر س ا ي ل ه ن ا ل عرسان ي و ل ن ا ك عرسان يقول ه ن ا عرسان ي ق ل ن ا س ا ن ي و ل هناك ع ض ه م ن يقول ن ك ع س ن ي و ل ا س ا يقول ا ك ع ر س ا ق و ل ن ا ك ع س ن يقول هناك ع س ا ن ق و ل ه ن ا س يقول هناك ع ا ن ق و ل هناك عرسان و ل ن ا ك ع ا ن يقول هناك عرسان ي ق ل ع ا ق ل ل ك ن ا ل عرسان ق ل ه ن عرسان ي ر ا ه ي و ل ا ك س ت ط ي ع و ل ه ن ع ه م ثم ي ت ر ك ه م و ا ل ص ح ا ف ة ل ل أ س ف كثيرا ما تسيء الى ا ل د و ل ة في أ م و ر ما كان ينبغي لها、لا. ان تتدخل فيها ك أ ش ي ا ء يتحدثون طلابا ما يجدون ما يفتون في الصباح أ و بلد ما فيه الا ش م ع يولعون عندهم وامثال ذلك、لا. اذا جلس شخص تحتاج اذى يراد ان يمد له ا ك ه ر ب ا ء هؤلاء لا يقصدون غيره على ذلك الساكن ولا اشفاقا على أ و ل ئ ك الشباب ولا احتراما ل أ م ر ي اصدار الاحكام ا ل ش ر ع ي ة والفتاوى ا ل ش ر ع ي ة ولي ا ل أ م ر اتقه الله أ ف ط ر ما أ ف ط ر هم يحاولون أ ن يجروا ما صدر إ ل ى إ ح ب ا ط ي أ ع م ا ل ك ت ه ل ا ل ا ت يكونوا من اجل ان ي ك و ا ل س د ا د ا ل ش ا من ا ل ا ي ا من ا ل من ا ل ي ك و ن م اجل ا و ا من ا ل ا م ج ت م ع ي ن ظ ر من ا ه و ا ل ش ي ء ا ل ذ ي ي ص و ن و ا ن اجل ان ن و ا من ا ل ان ي ك و ن من اجل ان ي و ن ا من اجل ان ي ك و ن ا م ل ان ي ك ا من ا ل ان ي ك و ا من ا ل ان ي ك و ا من ل ن يكونوا من ل ن يكونوا من اجل ان ا من اجل ان ا من ا ل ن ي ن و ا من ا ج ن و ن و م ق ا م ه ؤ ل ا ء ا ل ج ر ان في أ م و ر ك ث ي ر ة وفي ع ا م ل هذا كثره المسائل التي هي محل نشاز من ا ل ص ح ا ف ة ومتجرئين فيها وما يتهم ومن يتهم منهم ب ا ل ل ر ه اللبراليين اللب ينبغي للواحد منهم أ ن يتقي الله ولكن أ ي ض ا إ ن الله لا يشع بالسلطان ما لا ي س ع و ض ا ل ق ر آ ن هؤلاء إ ذ ا لم يعاملوا بحزن تجراوا على أ م و ر ك ث ي ر ة سمعت ا ل ص ح ا ف ة أ ن أ ح د ا يقول لا نقول إ ن ا ل ق ر آ ن كلام الله يقين ولا ننفيه يقين ي اصبحت سبحان الله أ الصحف مجانا لمثل هذه ا ل إ ش ا ع ا ت و إ ذ ا وجد شخص ك ل م ة لعالم و إ ن ك ا ن ع ا ل م ا ك ث ي ر ا ا ل م ع ص و م إ ن م ا ه و النجس صلى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م ثم ا ل ذ ي ن ش ه د لهم ب ا ل خ ي ر ي ة ا ل ت ا م ة ه م ا ل صحاب ة رضي الله عنهم واتباع ل ا التابعين ومن ع د ا ه م فقد يشهد الواحد او جماعات صحيح تلاقي م ح ت ا ج و ن إ ل ى أ ن يفنى جانب ا ل ش ر ي ع ة و أ ن يصنع الحديث الذي قد يكون فيه س ف ا ه ة عن ا ل ق ر آ ن وكلام رب العالمين الله يقول وكلم الله موسى تكليما ي أ ت ي شخص ويقول لا أ ق و ل أ ن هذا كلام الله كلاما وينشر كلامه في الصحف ويحتاج الذي يرد عليه ل أ ن يستجد الصحيفه ل ي ن ش ر كلامه نحن في حاجه ح ا ز م ة توقف ا ل س ف ا ء عند سفاهاتهم و ي جانب ا ل ف ت ي ة عن التدخل فيه ممن ليسوا اهلا ل ت د خ ل فرن ا ينتقدوا ارجو أ ن أ س م ع ويسمع غيري و أ ر ى ويرى غيري وضع حد لهؤلاء و ل ي ا ل أ م ر ما قصر و أ ب د ى و أ ب د ى ورجاله و ن و ا ب من إ خ و ا ن ه ومحبي ه بذل و ب د ل نحن ما اعزل الله جل و علا ب أ م و ا ل ط ا ئ ل ة ولا بجيوش ج ر ا ر ة ولا بتفوق في ا ل ص ن ا ع ة نحن إ ن م ا نعتز ب ا ل ع ق ي د ة وصفائها و ا ل أ خ ل ا ق وصيانتها و ا ل ش ر ي ع ة وتحكيمها و س ن ة محمد صلى الله عليه وسلم و إ ج ل ا ل ه ا والترضي عن ا ل ص ح ا ب ة وحبهم يجب أ ن يكون هذا سمت للجميع من ك ب ا ر وصغار ومنات أمرنا إ ن م ا ورثوا ش ر ف عظيما يصدق فيهم ق ا ل ه زهرنا بسنه وما كان من ف ض ل اتاه ف إ ن م ا ت و ر ث ه اعداء واعدائهم قبل فهم لله الحمد أ ب ن انصر أ ا ل ش ر ي ع ة ومورثهم ابن انصر ا ل ش ر ي ع ة ومورثوه كذلك إنما, انما هي مواطن شرف ومواقف عز ومجاله خ ي ر ة أسأل الله جل وعلا أن يحقق في هذه ا ل ه البلاد ويعلم الاسلام ويعلمهم انهم ي س ن ك ر و ن ه ويعلمونه و ي ع ل م ن ه ويعلمونه و ي ع ل م و ي ع ل م و ن ه و ي ع م و ن ه ويعلمونه ويعلمونه ي ع ل م و ن ه و ي ع ل و ن ه و و ن ه ويعلمونه و ي ع و ن ه ي ع ل م و ه ويعلمونه و ي ل م و ع ل م و ن ه و ي ل م و ن ه ويعلمونه و ي ع ل ح ر م ر ا ف ع ة ل م و ن ه ل م ع ل ي ع ل م ي ع ل م و ن ه و ي ع ل ي ع ل م و ي ع ل م و ي ع ل م ن ه و ي ع ل ن ه و ي ع ل س ن ة ه ذ ا ا ل ن ا ئ ب ا ل ث ا ن ي وزير ا ل د ا خ ل ي ة له م ج ن ل رحيم وعظيم وجليل في ن ص ر ة ا ل س ن ة و ا ل ق ي ا م عليها وضع ج و ا ئ ز لها هذا ليس غريبا عليه وعلى أ م ث ا ل ه و اشلافه كم طبع الملك عبد العزيز م كتب السنه و تعال و تعال هذه د و ل ة إ ن م ا ن ش أ ت على ا ل ع ق ي د ة و كانت على قواعد أ ر ك ا ن ه ا ل ف ض ي ل ة و حمس ا ل أ خ ل ا ق و القيمه